النهار موقيا فبرض الى نكته السافيه عن وجهه ورا وتكثير من ذلك الحق المفترض جلس ورا على السجاد لممارسه من شغل البدني والبال لما تقلده من مقاليده نحن التي في ازدهار فكانت تشغل عن فور المنف وترقب على جسد تقوي الى اسفل السهل ولو ارام الله الانسان خير فجاء رجاء رجاء لشغله وهمه كله بما يحمد عليه ولا يذم محكمه فليس ثنا سوى مطره مطره النعيم او انات الجاهليه وكان عليه بخبث يساقي واسق قد جريع وعامل صار يستزيده وعين الناس من يفيدها الله سعى صدع عقوبنا عظيم ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دوامين فيما ينجينا ويقربنا اليه زلفى ويحضينا لمنه ورحمته ولما ويت تقريبه ودرجت تبويبه ومهدت تفصيله وخلصت تفصيله وانتهيت حصره وتحصيله ترجمته بالشفا بتعريف حقوق المصطفى وحصرته حصل الكلام فيه في أرواح أفسر ومخير <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بأفسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك الحمار رحمين لازلنا مع مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى وقد وقفنا عند استدلاله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بنجام من نار يوم القيامة وقلنا أن هذا الحديث إنما هو منصب على المتعين من العلوم ليس كل ما يسأل عنه العالم فعليه أن يجيب ولكن إنما هو محصور في المتعين علمه على الناس لذلك ليس كل ما يعلم يقال ولكن لا بد من طبعا كتمان العلم في بعض المواطن ولا بد من كتمان العلم إلى الحاجة إليه، فلذلك كل بحسبه. قال فبادرت إلى نكت سافرة، والنكت هي اللطائف والدقائق من المسائل العلمية تسمى يوم. نكت. ومشي النكتة لأبنحنا بالداري لا بل تلك النكتة محرمة ان لم تكن صادق فيها وأغلب النكت التي يدورها الناس الآن هي من الشيء المحرم الذي ورد فيه الويل والعياذ بالله الذي الويل ثم الويل لمن كذب يضحك الناس يعني يضحك الناس بالنكت نكت على هذا وينكي على هذا ليس هو النكت في اللغة العربية وليس هو المقصود إنما النكت هنا هي اللطائف والدقائق من المسائل المستخرجه من الأحكام هذه تسمى لكتل أو الفوائد قال سافر بمعنى موضحة قال على وجه الغرض أي المقصد الذي من أجله طبعا ألفت الكتاب قال مؤديا من ذلك الحق المفترض أي الذي فرضه الله جل وعلا على أهل العلم وكأن فيه إشارة إلى الحديث الذي تقدمه قال اختلستها والاختلاس هو الأخد أخذ الشيء على وجه السرعة يسمى اختلاسا فإذا اختلستها على استعجال طبعا هو يذكر دائما الاستعجال لأن الإنسان طبعا يخاف أن تشغله المشاكل لأن هناك مشاكل كثيرة قد تتعرض للإنسان أو تعترض الإنسان فهذه المشاكل قد تقعده وتقيسه وتأخره عن فعل الأمور، ولذلك كان من العمل بير الاستعجال فيه خير بير عجل. معنى أنك تستعجل، فإن تأخرت، لعله يصيبك شيئا يمنعك من فعله. ولذلك تنم خمسا قبل خمسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها صحة صحتها قبل ما رأيك؟ وفراغك قبل شغلك إذا هناك مشاعر قد تأتيك ها طبعا قبل موتك إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن مق بصدده من شغل البدن والبال ها هو أشار يعني استعجال لأن الإنسان عنده شغل بدن وشغل بال البال هل المربي العقل أو المربي القلب كلاهما لا إشكال وإن كان يشير إلى القلب لأن القلب هو الذي يعقل مر معناها الذي يعقل في الإنسان هو قلبه وليس عقله نعم. كما يعتقد الناس وإنما هذا يسمى الدماغ أما العقل وفي الحقيقة هو محال القلب. القلب إذن قال البدن والباق بما قلده من مقاليد المحنه طبعا يقصد به الأشياء التي يثلر الانسان فإذا تشغله وطبعا قد تبعده عما يسبو إليه وطبعا حكمة ربانيه فتجد أهل العلم أنه يحقق مسائل ويجري السنوات وهي في طي الكتمان فتجد أنه كل مرة مرة يعطي فيها شيئا وقد يتركها للتخمير كما يسمى عندنا تخمر فينظر فيها فيقول من ألف هذا نسأل الله العفو العفو السلام أولا لأنف فإصلاح ويرجع إليها ويصحح ويرجع إليها تجد أن تأخذ منهم واختار طوينا قل قدمت هذا لك أنا أحسن ولو حذفت هذا لك أنا أفضل ولو أضرت هذا لك أنا أجمل ولو <تصفيق> آه سخنية الراس الله المستعان وعليه التكلام ماذا بولينا بتيينا كل مرة العنا بتيلا رسائل <تصفيق> شغل الأمة آه على سخن للرسول آه فيطلع العنا آه ان لم يكن اسمك ياللف هو يؤلف ان لله وانه اليه راجعون على انها قالت التي تولي بها او تولي بها فكادت تشغله عن فرض ونفل يعني الاشياء التي تصيب البدن وتصيب البال تشغله عن الفرض وعن النفل معا قال وسرد بعد قسم التقويم الى اسفل سفل وكان يشير إلى خلق الله جل وعلا يعني خلق الله جل وعلا الإنسان في تقويم ثم رددناه أسفل سفيرين نسأل الله العفو العافية والسلام طبعا أسفل سفيرين نقصد به تردي وهو قبح ارتكاب الذنب أو ما ذنب يسمى سفي قال ولو أراد الله بالإنسان خيرا قال لجعل شغله وهمه كله فيما يحمد غدا ولا يذم محلا وهذا هو المطلوب من الانسان خلق لغايته وعليه تحقيق تلك الغايه وهي عباده الله السعي في ارضاء الله جل وعلا ولم ترضي الله جل وعلا الا بما شرعه أه؟ يعني الله سبحانه وتعالى اذا فسع فيما يحمد يوم القيامه عندما تعرض الصحف ها هؤم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيسة راضية في جنة عالية لا أخذ آيات بعكس الذي يقول يا ليتني لم اوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية هلك عني سلطانية ما أغنى عني مانية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه إلى آخر الآيات تدل على أن الإنسان يعرض كتابه بل يومئذٍ تُعرضون لا تخف منكم خافيا شوف سبحانك رب العظيم العرض هذا يكون كأنك تنظر بالمصطلح الحالي عند الله مستعان أمم بدليل الله يكرون عندك هكذا ترى يعني كل منذ أن بدأ القلم في الكتاب بسم الله العفو وسلم لو مسترنا فوق الأرض وتحت الله الأرض يعني, يعني يوضع القلم بدأ الكتاب القلم يعرض ماذا فعلت تعرضون لا تخفى منكم خافية اذا نسأل الله العفو والعافية والسلام اذا فما يحمد غدا ولا يذم محله ولا يذم محله أي العكس قال فليس ثم تم, تم هذه المكانيه فليس ثم يعني هناك فليس تم سوى ضربه النعيم او قال عذاب الجحيم لا شك في ذلك لان اما الى الجنه واما الى النار فكيفاش ما كاينش حلول انصاف في قيامه ما كاينش انصاف اما جنه واما نار اما جننا اما النار فانظر الى اي الفريقين نرجع الى منهج الله الله الله اللهم اغننا عن عذاب النار تنظر الطريقين اما الى النار والمؤمن الموحد لا يخلد في النار فحتى ولو دخل ولكن من يصبر على النار من يشعر على النار ولو حتى دقائق لا نقول ساعه ليوم هذه هم تلبى نسال الله العفو والسلام الدنيا نار الدنيا ونحن ان لله ان, إن راجعون فما بالك الذي ضعفت كما قال النبي ستون او سبعون ضحفه فان لله وانا اليه راجعون رحمك يا الله اذا قرع باب الجحيم ولا عليه بخويصته مع خاصه نفسه لانه الانسان من الغبا صراحه ومن الحماقه انه يترك نفسه ويصلح غيره والله but he knows that ما الله سبحانه وتعالى يا what do you say? No, لا the verse If you have the same, you لا the same The لا is the other Don't talk if you don't have a soul Don't talk if you don't have حتى طبعا إلى عمتي الناس فإصلاح النفس أول شيء يسعى إليه الإنسان فعليك بخوصية نفسك يعني كل خاصة في نفسك قال استنقاذ مهجته معنى استخلاص الروح قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها إذن فعليك أن تستنقد روحك بمعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمحتقها أو موبقها معنى النفس إما أن تعتقها من النار وإما أن تغمسها وتدخلها والعياد بالله النار قال وعمل صالح يستزيده ومن طبيعة المؤمن بل عليه ومن حرصه أنه دائما يسعى إلى ما؟ إلى الاستزاب مرتقع ويفرح والحمد لله دمائلا نحن نصليه ونزكيه نحن نحجينا هي وصفين هو ما ها وما يدريك يا رجل فعلى الانسان ان قد تحتاج الى حسنات عندما يوضع الميزان ما فانت في امس الحاجة الى حسنه واحدة واحده فاذا استزاد من العمل الصالح من استزاده من العمل الصالح قال وعلم النافعن يفيده او يستفيده يفيده بمعنى لو يفيده هو غيره ويستفيده بمعنى آه هو نفسه يستفيد من هذه قال جبر الله تعالى صدع قلوبنا يعني انكسارها وكسرها وخبوها وفتورها قال صدع قلوبنا وغفر عظيم ذنوبنا قال وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وهي الآخرة قال وتوفر دواعينا فيما ينجينا والدواعي هي المكاسب المطالب تسمى دواعي الإنسان فيما ينجينا ويقربنا إليه زلفة يعني تقربا ويحيينا بمعنى يخصنا سبحانه وتعالى بمنه ورحمته ولما ولما نويت تقريبه اي هذا الكتاب تاليف قال ودرجت تنويبه بمعنى تدرج على التفصيل قال ومهدت تاصيله وخلصت تفصيله يعني يتكلم عن تنظيم الكتاب قال وان تحيت اي قصدت حصره وتحصيله ترجمته يعني بعدما اصفر في الكتاب وقعت وذكر ما يلزم قال عمدت الى ترجمته بمعنى تسميته عنونته قال ترجمته بماذا قال بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى اي انه ذكر ما يشفي الغريب ذلك سماه الشفاء معنى أنه انه كانه بلسم آه في ذلك بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى قال وحصرت الكلام فيه على أربعة اقسام أدكوا قسم القسمة القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى يقضى لهذا النبي قولا وفعلا وتوجه الكلام فيه في أربعة أقسم إذا القسم الأول الذي في هذا الكتاب أول شيء بيان تعظيم العلي الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يعني الدلالة في الآيات الواردة في تعظيم الله جل وعلا لنبيه أي النبي صلى الله عليه وسلم وقال في أربعة أبواب نعم الباب الأول في زهاء جعل عليه وإظهاره عظمة قدره لديه وفيه عصر الرسول طبعا إذا الباب الأول يتكلم فيه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي أن الله جل وعلا عظمه وبيان قدره صلى الله عليه وسلم نعم الباب الثاني في تكبيره تعالى له المحاسن خلقا وخلقا نعم لأن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فهو كامل في خلقا وخلقا فاحسن خلقه النبي صلى الله عليه وسلم وافضل خلقه واحسنهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم تاكيد بل اكدها بمؤكدات وان مؤكد ولا المزحلقه مؤكد لعلى خلق عظيم معناه ان فعلا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما رات الا على الارض على وجهها أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وخيرنه جميع فضائل الدينية والدنيوية فيه نسق. نعم. وفيه سبعة فصلا. الباب الثالث. في ما ورد من سابقه الاخبار ومشهورها بعظمه وقدره عند ربه ومنزلته وما خص الله به في الدارين الكرامه وفي اثنا عشر قصص سنذكر ما خص الله جل وعلا من خصائص النبي سعصام عن باقي الانبياء فهو افضل الانبياء صلوات ربي وسلامه وخصه الله جل وعلا في الدنيا بخصائص كما خصه في الاخره بخصائص صلى الله عليه وسلم الرابع كما قال الله سبحانه وتعالى على يد من الايات والمعجزات وصرفه به من قصص والرموز وفي 30 فصلا وهذا تاتي من بيان معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لنخص الله سبحانه وتعالى ابننا صلى الله به قرنت مع التحدي صارت معجزه والمعجزه هو خوارق العادات ان قرنت بالتعدي فان لم يكن فيه تحدي صارت كرامات صارت كرامات نعم طب قسم طب قسمنا فيما يجب على الامه من حقوق يعني الصلاه والسلام ويتركز الطول في اربعه اقوال اذا الان بعد بيان قدر النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزم في المتبعين اي مما يلزمهم تجاه نبيهم صلى الله عليه وسلم من الحقوق قال وفي اربعه اقوال الباب الاول في فرض الايمان به ووزور طاعته واتباع السنته وهذه من الواجبات كما قلنا لنا شروط في إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن برسول الله أنه فيها شروط ذكرنا أربعة بكر منها المؤلف ثلاث نعم وفيه خمسه فصول الباب الثاني في لزوم محبته وممصعته نعم وفي ستة فصول انتبه لزوم محبته ومصاحبته صلى الله و مناسحة عفوا و مناسحة صلى الله عليه وسلم سيأتينا معنى المناصع على صلى الله عليه وسلم ها لين ليس هو حب الخير للرسول الرسول صل الله الخير لنا ليس هذا المراد لأن النصح هو حب الخير للمنصوح له فكيف تكون المناصحة على الله صلى الله عليه و هذا سمعتموه إن شاء الله و تعرفتمه. ولزوم اتباعه وذكره وفيه سلجبه حل وميته صلوات ربي وسلامه عليه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم كان حي تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كانه حي صلى الله عليه وسلم اذا تعظيمه وتوقيره ولزوم امره ووبره صلوات ربي وسلامه عليه الباب الرابع في حكم الصلاه عليه والتسليم وفاض ذلك وفضيله وفيه عشرة فصول. القسم الثالث فيما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم وما يجوز عليه وما يتجنح. طبعاً هذا القسم هذا يعتبر هو سر الكتاب كما سيتقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه سر الكتاب لأن الأشياء الأخرى تساءل فيها الناس لأن جمع ما ذكر ولكن في دقة معرفة ما يجب. وما يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو سر تأليف الكتاب نعم وعسى أن يقوموا البشرية أن يضاف إليه وهذا أسم أكرمك الله تعالى هو سر الكتاب نعم هذا من من أدب المؤلف ومن أدب العلماء أنه دائما عندما يتكلمون دائما يدعون للمستمعين أو للقارئين فيذا يقول أشرق الله قلبي وقلبك بنور اليقين وأكرمك الله وهداك الله ووفقك الله جل وعلا هذه كلها من الدعاء تبين أدب أهل العلم مع من يستمع أو يقرأ طبعا يقول ما قبل الباب الذي ذكر هي قلنا. كالقواعد معنى الأساس قالوا التمهيدات معناها موقفات لما سيذكر في هذا الباب الذي او بحفظه في القسم الثالث نعم والدلائل على ما نريد فيه من النقص البيينات البيينات والدلائل المقصود بها العقليه والنقليه الدليل اما يكون دليلا عقليا او دليلا نقليا وهو الحاكم على مبعده هو المنجز من غرر هذا التأليف وعده وعند التقصي لموعدته والتفضي من عهدته نعم التقصي لموعدته هو الاستقصاء والتتبع المرمي الاستقصاء والتتبع لموعدته معناه الموعد الذي أنا أراد فيه التأليف نعم يشرق صبر العدو الدعين ويشرق قلب المؤمن باليقين اذا يشرح شوف ويشرق يشرح ويشرق ها التجنيس هذا يشرق بمعنى يضيق صدر الكافر ويشرق بمعنى ينور شوف الفرق ها في التحريك شوف العربية مدى اتساعها اه تغير في الشكل تغير المعنى اذا انه يشرق ها معناه يضيق ويشرق بمعنى أنه يلوى قلب المؤمن بالأكيد وسملا أنواره حوائج صدره مم. ويقدر الآقل النبي حق قدره ويقدر بمعنى يعرف هنا يقدر بمعنى يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم وقدره ويسحمر الكلام فيه في بابين مم. الباب الأول فيما يخص بالأمور الدينية في وفيه ستة نعم إذن الباب الأول ما يختص بالأمور الدينية يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم هناك أمور دينية وأمور دنيوية الأمور الدينية هذه تتشبت فيها القول بالعصمة معناه أن الله عز وجل عصم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدينية لا يقع منه لا الذنب ولا صغيرا او كبيرا صلوات ربي وسلامه عليه نعم في احواله الدنيويه وما يجوز طروه هل من الاضرار طروه ومن ترعه يعني معناه الحدوث والوقوع طروه حدوثه ووقوعه عليه من الاعراض اي يقصد به العوارض البشريه مما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم كما كنا من المرض، سلوات ربي وسلام، فهو كالبشر، يأكل ويشرب ويَنام ويقوم إلى غير ذلك من الأمور البشرية. القسم الرابع، يتصرف في وجوهه أحكام علامته، قصر وصده صلى الله عليه وسلم. رأى به هذا كفر والعيال بالله. صبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدرك الصارم المسلول على شئ الرسول. الصارم المسلول على شئ الرسول، ويدرك من سبّه النبي صلى الله عليه وسلم كفر نتبه فثلاث اشياء نقاش فيها سب الرب سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الدين هذا كفر وينقسم ونقسم الكلام في في بابين الباب الاول في بيان ما هو في حقه كسب ونقص من تعريضنا ونص فيه عشرة فصول نعم الباب الثاني في حكم الشاهد والمبين على عليه وفيه يعني هل الاحكام الأحكام الشرعية الذي يسمون الأحكام العشرة يعني من يلحق بالمسلمين أو لا يلحق بالمسلمين فهذه هي المسألة التي تحدث عنها بل تكلم عن صب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعريبت كما يفعل من بلجلدتنا ويتكلمون بان سمعتها الاشارات الخفيه هذه لا تخفى على وجه الله جل وعلا في ذلك عندما تعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم او تلزم او تلمز النبي صلى الله عليه وسلم تنتقص منه صلى الله عليه وسلم او تدعو عليه نسال الله العفو والعافيه والسلامه شله الافواه والايد امين من تكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبذ النبي صلى الله عليه وسلم بالبنت شفة نعم وخصناه بالثالث جعلناه تكملة لهذه المسألة. والوس واسن الذر بين في حكم ما ثبت الله تعالى ورسوله وما وكتبه و النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه واختصر الكلام فيه في خمسه فصول نعم اذا يذكر المساله رفع المساله نسب النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الله جل وعلا يعني كانه سب الله جل وعلا لانه هو الذي اختاره واصطفاه فمعناه تعلل في اختيار الله جل وعلا وفي اصطفائه بنبينا صلى الله عليه وسلم ذلك كفر ودخل في سب الله جل وعلا أيضا معناه والأحكام التي سيذكرها إن شاء الله تعالى ويعطي التفصيل وذكر النوع والمعين حينها إن شاء الله تعالى نعم وبزمامها الكتاب وتتم الأقسام والأبواب ويور في غرة كمام دمعة منيرة طبعا تفيد الغرة هو اللمعة التي تكون في جبين الفرس البياض ذلك البياض الذي يكون في جبين الفرس يسمى غرة. يسمى غرة وطبعا نقل وصار الآن يعرف بالخلاصة أو بالخالص من الشيء أو النقي منه بل ذلك في غرة الإيمان قال لمعة منيرة نعم وفي تاج التراجم ذرة خطيرة معنى المقصود ليس الخطيرة خطيرة إنما خطيرة بمعنى العلوم أي نفيسة ن هذا المراد به هنا نعم. تزيح كل نفس يعني النفس والاختلاف فمن عنده شيء أو خلف في الأمور هذا يرفع النفس نعم. وتوضح كل تخمين وحدث. التخمين هو قول من غير تحقيق وكل قول من غير تحقيق يسمى تخمين يسمى تخمين. قال وحدث والحدث هو الضنو الحدث هو الضنو نعم. وتشفي صدور قوم وتصبعون الحق وتعريض عن الجاهلين وبالله تعالى لا إله سوى نستعين. ندعوا بالله سبحانه وتعالى نستعين إياه كنعبود وإياه نستعين. وقد انتهينا من مقدمة المؤلف. وسندخل في المقصود ان شاء الله تعالى في الحصه القادمه باذن الله جل وعلا في تعظيم علي اعلى لقبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا الى ذلك الحين وفي كل حين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته I it.